وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَقْشَنٍ فَنَقَضُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيضٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى سَمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لوب تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب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 إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع